لا يقدره وا ما ان جَلَّ مَنْ هُوَ إِلَهُكَ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ۚ أَيَـسُدُّ لِجُمُورِ الْأَرْضِ وَالْمَيْتَةِ أَفْ nəkihə وآية البغم الأرض البيتة أحييناها وأخرجنا منها حفا فمنه يأكلون ja <laughs> bachcha